بوك تو إيقان أبوي واحدٌ وتسعون واحد وتسعون <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام أن واحد الجمل الجانبية باستخدام ان সম্ভবত আগামীকাল আবহাওয়ার উন্নতি হবে সেটা আপনি কি করে জানতে পারলেন আমি আশা করছি যে এটা ভালো হবে امل انه سيتحسن اامل انه سيتحسن بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد هل هذا أكيد؟ هل هذا اكيد عمي جاني اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي شي ابشوي فون كوربي سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد شو امر بيسس جي شي فون كوربي اعتقد أنه سيتصل اعتقد انه سيتصل موتটা النبي ذو عتيق مؤكدا النبيت عتيق مؤكدا apni nischay janen atarefu thalika أظن أنه اظن انه عتيق اظن انه عتيق مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر আপনার তাই মনে هكذا আমার ওনাকে খুব সুদর্শন লাগে বড় সাহেবের নিশ্চয় কোন মেয়ে বন্ধু আছে আপনার কি সত্যিই তাই মনে হয় মেয়ে বন্ধু থাকার খুবই সম্ভাবনা আছে